فبدل الذين ظلموا او الظالم او التعدكر بدل جهر قولا غير الذي قيل له اخفتنا قوت جوت. اخفتنا هاتيا قوتن او اخفتنا امريوان بهاتيا كرم وان او اخفتن جوهر. أمري وان كرم امريوان بشاتبو كرم بهندك وبيجن حطة يا ربي قلنا هاتنا كورينة بس وان تشكر حديثك كده في صلى الله عليه وسلم بحسوان كاتن كوبن خشقة شوبن حبتن ون في شعره يعني دنتك دنتكوا جمي اتناف دزيك ده شعره بحسية بحس بحس مياه يعني دنتك اتناف مياه كده افخذناها اخذناك وبمعنى يطرها تا ابتلع عبا أخذ تعالى هذا بالنهل شكرا أخذ تعالى ناكرم أخذ تعالى كل ونكر فأنزلنا مئين أخر على الذين ظلموا سروان كاستثاعدا كريد ظالم أيضا مخالف أمري أخذ كريم رجزا من السماء عذابك إش عسمان أخذ تعالى إينا خاري سروان دا بجأف عذابها كطعونا عن غيري والحاصل عذابك به إش عسماني هذا خود تعالى بوچ افكست ها عذاب ده. سبب چه بما كانوا يفسقون. سرا فسقوان در كتنوان اشقه داريا خود تعالى. سرا مخالفوان بو امر خودك.